فدونك عن الأنفال هالك للأنفال الذين يقيمون الصلاة والنهار زقنا جاء كل ان ترى كريم ما ليس في <تصفيق> سبيل وتبينك <تصفيق> جاء آم شف نائللا الم إذ يعيركم الله إحدا فأفتي أن أنها لن ترضون غير ذات الشوكه تكون لك وتودون ان غير ذات تكون لك كلماته ويريد الله أن يحقق كلماته Why you وليوظف على قلوب الزن بِهِ به You <laughs> Hello. نَظَّ اللهَ أَمَا I Who's oh, oh, there, oh. oh. أطير الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا وأفع عند الله صرم البكم الذين لا يحسلون ولو علم He's a- What? And now it was hard Whirlpool. Amor Yeah. Voy a nunca verlo. Voy صلى <تصفيق> الله عليه وسلم